Miten hän sanoi, että hän on وجوب يومين ناضرة إلى رب بها ناضر Kyllä. والثن فانتقض تاق بي Voi Good طال وا انا اوصل لا وناكن ألم la mi من pou <تصفيق> ثم كان ni manmi to donmnan أليس ذلك بخادث أليس ذلك بخادث be Uh <laughs> It's mm -hmm. an binndan yewan bin wapo wa an